رجل ترك الكثير من الصلوات عمدا وقد وفقه الله للتوبة فهل يقضي الصلاة التي تركها وإذا كان عليه قضاؤها وهو لا يعرف عددها فكيف يقضيها يقول جمهور العلماء إن الصلاة إذا خرج وقتها دون أن يؤديها المسلم المكلف وجب عليه أن يقضيها وخروجها عن الوقت إن كان لعذر كالنوم والسهوي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 لأن القضاء إذا كان واجبا على الناس والنائم فهو على المتعمد أولى وقول الحديث فليصلها إذا ذكرها يدل على ذلك لأنه وإن كان تعمد تركها فقد تذكر ذلك بعد عندما أراد أن يتوب لأن المراد بالذكر العلم أما رأي غير الجمهور ومنهم أهل الظاهر فهو عدم قضائها إذا تركت عمدا لأن القضاء هو على الناس بنص الحديث ولا يقاس عليه المتعمد وعليه أن يتوب توبه نصوحا فقط وعليه الإقباد على أداء الصلاة بعدها قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى وهناك قول عند الحنابلة بعدم وجوب القضاء على من تركها عمدا إذا طلبها منه الحاكم ودعاه إلى فعلها لأنه في هذه الحالة يكون مرتدا عندهم لكن هذا الرأي مقيد بحالة مخصوصة وهي طلب الحاكم والخلاصة